ذهب عندي الحديث اللي خطر ببالي ذيك ساعه بالنسبه لكلامه شو كنت انت انا والصلاه من اثنين الراحه افضل ان تصلي ايوه ايوه كنت عارف ببالي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه الرجل قال يا رسول الله دخلت حائطا دخلت حائطا يعني بستان محوط واجدت فيه امراة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع اهله الا اني لم اجامعها حقا عليه الصلاه والسلام هذا صدقت تماما صدقت تماما هذا نعم هذا رباه ان الحسنات يذبن السيئات ولذلك فقولك للرجل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 بالزنا قال اترضاه لي امك قال لا وانا كذلك الناس لا يرضون له امهاتي قال اترضاه لاختك قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم ثم وضع الرشيد عليه سلامه يده على صدر الرجل وقال اللهم قام احصى خرجه وطهر نفسه. اذا كان يعني كان الدعاء بان يدعو السيد من رب العالمين يعصم من الخطا والزلل يعني وكانه غير مستحق لا هذه يعني في حديث البخاري والمعصوم من عصمه الله اذا يعني ويطلب هذا مستحب انه, أنه, أنه لا ضير فما ياخذ من ذلك ما يتناسب شطبه بشريتي كما قلنا انفا لذلك الله خير الله انه يعني ما في شك ان ما اشاره عندك هذه الحاله الروحانيه انه رحمه رب العالمين كيف هذا الانسان يعني ياتي بالامر الجلل الله اكبر ما فلا واحد الله اكبر وتزيد كل هذا الامر وهذا من رحمه رب العالمين على عباده والا الناس يصيبها القنوط اي والله وهذا ما يضيقون عليه في الناس يعني لا نحن تحدث مع ال... مع الذين يتبنون نظريات واحزاب وكذا وكذا اخي يشوف المسلمين شو قاعدين يا اخي كذا هذا راح الحج راح ادوه ورجع من شهر ودي المعنى وكانه يريدونا من الذي يصلي او يحج او كذا انه ان يصبح كاملا فنحن نقول لك يا اخي انت كن مسلم انت انت مسلم فكن انت كاملا كن انت قدوه اذا هذا الاسلام اللي هم بتبنوه مو عاجبك كن انت مثال فيه ها هي